والذي نعيش فيه مع فضيله الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعتي الازهر وام القرى سابقا في اللقاء الماضي توقفنا مع فضيلته مع نموذج من النماذج القرآنية الفذه في حديث القرآن عن الاخلاق وكان قد حدثنا فضيلته عن الايات الوارده في سوره الانعام وفي سوره النحل واليوم باذن الله عز وجل يستعرض لنا فضيلته نموذجا آخر من النماذج القرآنية في حديث القرآن عن الاخلاق حول آيات مباركه من سوره الاسراء نرحب بفضيله الدكتور اولا مرحبا حياك الله مرحبا فضيلتك مرحبا مازال موضوع الاخلاق طبعا يعني القران مليء ب... ب... باستعراض ايات كثيرة في الحديث عن الاخلاق يبدو أن الأخلاق طبعا يريد القرآن ان يرسخها وان ويكفي جاءت بعد موضوع الايمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان القرآن الكريم قد عني بامر الاخلاق عنايه عظمى نعم بدليل انه جاء بها في وقت مبكر في العهد المكي والعهد المكي هو عهد التاسيس والتكوين للعقيدة والدعوه والمبادئ كلها نعم ولذلك عنايه القران المكي بامر الاخلاق بالتفصيل عنايه فائقة تدل على على خطوره امر الاخلاق وعلى عظمتها وعلى مكانتها في دين الله سبحانه وتعالى لذلك نقول بكل تاكيد ان الاخلاق ال ال التي جاءنا بها الاسلام في القران والسنه هي الاساس الثاني او الاصل الثاني او الشعبة الثانيه في دين الله بعد العقيده مباشرة بعد شعبة الايمان شعبه الاخلاق يعني تسبق العبادات كمان نعم قبل العبادات, العبادات. نعم هذا الاهتمام العظيم يدل على عظمة الأخلاق وضرورتها للفرد وللمجتمع وللامه الإسلامية المقبله التي يرتبها ربنا في علمه المحيط لقياده مستقبل البشرية في ذلك الوقت لهذا بينا أن النماذج القرآنية في هذا كثيره اخذنا نموذج اخر سوره الانعام التي تسمى الوصايا العشر وهي ثلاث ايات في تكلمنا فيها بالتفصيل ثم بينا الايات الايه 90 وما بعدها في سوره النحل وهذا نموذج ايضا من اجمل النماذج واوفا ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى الى اخر الايات ثم نتكلم اليوم ان شاء الله تعالى على النموذج الشامل الجامعة في سوره الاسراء وهي نعم. سوره ايضا مكيه نعم يؤسس القران للاخلاق كان المسلمون في ذلك الوقت لا يزيدون عن 100 120 150 في هذه هذه الاعداد القليلة نعم. لكن التاسيس القراني يدل على خطورة هذا الامر وانه لهما ما بعده أنه يرتب ل لتاسيس الامه في عهد النبوه ثم ما بعد ذلك العهد إلى الى يوم القيامة نعم. فالاخلاق الاخلاق دعامه ضروريه واساسيه في دين الله عز وجل حتى حتى الشعراء بينوا هذا حتى الحكماء جميعا بينوا هذا كان في البيت الشعر المشهور إنما الامم الأخلاق ما بقيت نعم فانهم فانهم ذهبت أخلاقهم ذهب نعم ان ضاعت اخلاق اي امه ذهبت وضاعت وضمحلت وليس بعامر الشعر الآخر يقول أو هو نفس الشعر يقول امير الشعراء شوقي وليس بعامر بنيان قوم اذا اخلاقهم كانت خرابه نعم لذلك لابد من تاسيس الأخلاق بل هناك ملاحظه خطيرة وهي أن الدول قد تتاسس في الأرض وتقوم لها قوه كبرى وهي كافره نعم. لكنها لا يمكن أن تقوم امه ولن تتاسس حضاره إلا بالأخلاق نعم فاذا ما اسست على غير اخلاق فال والاخلاق هي التي تنظمها نعم قد تكون اخلاق انسانيه يتواطأ على نسوى تعارف وهي أخص واقل من الاخلاق الإسلامية نعم. الدينيه الالهيه الاخلاق الدينيه الالهيه اخلاق شامله عامه شامله لكل شؤون الحياه لكن الان الانسان لابد ان يتواطأ لاي مجتمع يتواطأ على جمله من من الاخلاق, الأخلاق تنرض مثل الاتقان في العمل الوفاء بالعهود ضبط المواعيد وهكذا فهناك أمور إنسانية تقوم عليها الأخلاق الدين جاء بقى بأوفى منها, بأوفى منها له لهذا في العهد المكي كما قلنا عني القران بمجموعات اوفاه هو النموذج الـ الـ الذي ذكر في سوره الاسراء في عشرة آية متتاليه من الايه 3 وال23 الى الايه 38 نعم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وآتذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفور والات تستطرد في شت الانحاء لكن ناخذ هذا المقطع او هذه المجموعه من الايات التي بدات قضى يعني الجب واخبر ووصى وحكم اذا الأخلاق ليست مجرد فضائل كما قلنا وانما هي احيانا فرائض وكذلك أيضا ان اخلاق عنها ليست اشياء مكروهه وانما هي أشياء يا نعم مكروهه بمعنى التحريم إنما هي أشياء ممنوعه شرعا والمنع أو النهي للتحريم فدل هذا على خطورة الأخلاق بنوعيها سواء كانت اخلاق محموده ينبغي ان نكون او اخلاق مجموعه ينبغي <تصفيق> ان نكتبها فوقد ربك الا تعبدوا الا اياه بدايه المجموعات الاخلاقيه يلاحظ انها في كل مرة تبدأ بذكر الله والتوحيد نعم. لافاده امرين خطيرين الامر الاول ان الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له في كل الاحوال والشؤون نعم. والاعمال الامر الثاني ان الذي يضع الشرائع والاحكام والعبادات والمعاملات والاخلاق والعقائد للناس هو الله نعم ولذلك الاخلاق ليست مجرد اعراف اجتماعيه او اعراف انسانيه فقط لا الا بهذا دي دين موحى به من الله سبحانه وتعالى هذا دائما فيها الالم عند الناس نعم نعم ولم يتغير على ألسلة الانبياء في كل العصور نعم. يعني ليس في الإسلام الذي جاء <تصفيق> محمد صلى الله عليه وسلم وانما في كل العصور كان الاصلان كان الأصلان ثابتا هما الايمان ال الجانب العقائدي ثم الجانب الاخلاقي لا تغير فيه حرف على الشره والدروس جميعا عليه الصلاه والسلام ومن هنا تبدأ الايات في صوره في صوره الانعام قلت تعالى وقالوا ما حرم ربكم عليكم اذا هو الذي يشرع وهو واحد لا شريك له في صوره النحل إن الله يأمر صراحه نعم ان الله يأمر بالعدل والاحسان <تصفيق> هنا أيضا وقضى ربك الا تعبدوا, تعبدوا الا, إلا إياه. اياه نعم اذا بمعناها العام الشامل لا تكون إلا لله وحده لا شريك له وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا الخلقية الأولى أن الإنسان يعبد الله من الناحيه العقائدية هذه عقيده نعم إنما من الناحيه الاخلاقيه أيضا الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له <تصفيق> والله سبحانه وتعالى هو الذي انعم وتفضل بالخلق والرزق وتسخير كل شيء للانسان فهل جزاء الاحسان الا الإحسان نعم هذا هذا مبدا خلقي اساسي نعم فاذا كان الانسان قد يعني اذا صح التعبير بالعاميه عيب, عن واحد يعبوش عيب على الواحد ما يعبدش بدون فضيحه على الانسان ان يخالف العطاء الالهي والفضل الالهي الذي جاءه من كل الالوان والانواع بالفضل والإحسان وبصره بالاخطاء حتى لا يقع فيها ثم لا ينقاد لذلك بل يتمرد على ذلك بل يفعل عكس ما يامر الله عز وجل هذه خسه قسه في الناس للاذى الشديد انما القوه الاخلاقيه والقوه النفسيه الهائله هي ان الانسان يقول لنفسه أقل جزاء للإنسان يكافئ به على قدر طاقته هو فضل الله الواسع هو انه يستجيب وان يمشي على الطريق الذي شرعه الله هذا وقدر ربك الا تعبدوا الا اياه وأول وصيه بعد هذه العبوديه لله هي بالوالدين الله. لان الوالدين أصل للإنسان نعم. فإذا الإنسان لم يبر والديه وإذا لم يحسن إلى والديه اللذين هما اصله اذا لا خير فيه على الإطلاق نعم الذي لا خير فيه لاصله فما فائده ت... الاصل الاول نعم. الذي خلقنا هو الله سبحانه وتعالى فنحن نعبده بال بالعقائد وبالاخلاق ثم الوالدين الوالدين بعد بعد الله سبحانه وتعالى في وهم عبيد مثلنا لكنه لهم فضل عظيم في نشأة الانسان سخرهم الله سبحانه وتعالى لنشاه اي طفل او ما الى ذلك الاجيال كلها مدينة للوالدين كل جيل مدين لوالديه فمن هنا كانت الوصية بالوالدين بعد الوصيه بعباده الله سبحانه وتعالى وافراده بالعباده وبالوالدين احسانا ثم تبلغ الآيات وكذلك في... لم يقل بالوالدين طاعه فقط انما ب... قال احسانا وهذه... إحسان يعني تأكيد نعم. يعني كان المعنى وبالوالدين احسنوا لهما احسانا نعم. مؤكدا نعم. نعم. وهذا الاحسان كلمه جليله لا تقصد العدل فقط يعني ان مثلا اذا كان لي ابوان اطعمهما واقول خلاص كفايه علي انا من هذا لا المطلوب العدل والاحسان ها. نطعم ونعالج ونحمل الوالدين ثم يقوم باطيب واكمل واقم الاساليب ليتم الاحسان لان الاحسان شيء فوق العدل ولذلك الايه الكريمه سوره النحل ان الله يامر بالعدل والاحسان هنا يامر بالنسبة للوالدين ليس بالعدل فقط يعني بعض الناس يقول انا ماذا افعل اطعمت والديه وهذا يكفيني لا لا يكفيك انظر بقى الى الى الى جلال النص القراني والى عظمة الرحمة الالهيه اما يبلغن عندك الكبارة احدهما او كلاهما نعم واحد مات والثاني باقي يعني يا اما ان تكرمهما معا وهما موجودان واما اذا مات احدهما فالباقي اكرمه اما يتغنى عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف التافف اللفظ ممنوع بالنسبة للوالدين نعم. خاصه في الكبر نعم ربما في الكبر يكون الوالدان عندهم يعني ضيق في النفس أو, أو, او توتر في الاعصاب لا. او كذا لابد هنا الوصيه تأتي غايه غايه في الرحمه الالهيه الله اكبر بالوالدين احسانا اما يبلغانن عند الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف التافف فقط باللفظ ممنوع ولا تنهرهما افت اف اقل شيء ثم ان نهر الوالدين يعني زجر الزجر وال, وال و, ورفع الصوت عليهما هذا ممنوع غايته اذا كان التأفف ممنوع فمن باب أولى ان نهر ممنوع ان يرهرما او هكذا فلا تقل لهما أف ولا ترهما وقل لهما قولا كريما يعني يعني نهى ثم أكد وقل لهما قولا فيه كرامه فيه أدب فيه لطف في ارتفاع وسبوب وقل لهما قول كريم واخفض لهما جناح الذل من الرحمه كن بهما رحيما كن بهما رؤوفا اعطيهما حقهما لقد حملت الام بالطفل تسعه اشهر وهو تحملته وهنا على وهن وثقلا على ثقل وكرها وراضه كرها فمن يستطيع ان يؤدي حق الام والاب كذلك تعب وجاهد وكذا ال هنا هذه قضية تحتاج الى ان تسمعها الاجيال الحضاره الغربية للاسف الشديد قامت على نفيض هذا نعم والناس بداوا يقلدون للاسف الشديد الذين يتعلمون ويتاثرون بهذه الحضاره كنت مره في نيويورك قديما وجاءنا سائق مصري يشتغل على تاكسي فقال والله حدث عندنا اليوم شيء مؤثر جدا قلنا له ما هذا وكان متأثر غاية التأثر قال معنا سائق أمريكي على تاكسي أيضا زميلنا فجاء يبكي اليوم يبكي فقلنا له ماذا؟ فإسمه جورج ماذا أصابك يا جورج في شيء قال أنا لي ابن في هذه المدينة يعيش معي منذ سبع سنوات ما رأيته ثم نعم. تقابلنا في إشارة المرور نعم فظننت أن ابني يركن على جنب ويسلم عليا بعد هذه المدة لا. فما كادت الإشارة الحمراء تنتهي وتفتح الاشاره الخضراء حتى, حتى رفع اليه قال باي بابا وجرى بسيارته فتاثر الرجل الانسان هو الإنسان طبعا. طبعا. تاثر غايه التاثر وجاء يبكي لزملائه في, في المهنة من هذا الموقف فهذا هذا ال القاء العطاء القراني الأخلاقي يؤسس الامم والشعوب فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما, ربي كما ربيا صغيره, صغيرة. رب ارحمهما في الدنيا اذا كانوا عايشين او اذا كانا ماتوا رب ارحمهما في الاخره دعم. كما رباني صغيرة كما دف يعني هذا ليس من من الانسان ان يدعو لولديه وانما هو يرد الجميل ورد الجميل هو عمل اخلاقي دعم. اساسي وهل جزاء الإحسان الاحسان هذه قاعدة اخلاقيه كبرى أن الإنسان يتذكر الجبيل يتذكر ما اسدي الي من الخير فيحاول أن يرده ولن يستطيع أن يوفيه الإنسان لا يستطيع أن يوفيه شكر الله عز وجل سبحانك لا نحصي سناء عليك ولو حرصنا ما لا نستطيع لكن إذا كنا لا نستطيع فعلى الاقل نؤدي بعض الشكر وقليل من عبادها الشكور كذلك الوالدان لا يمكن الانسان يوفي بحقهما فعلينا ان نوفي ما استطعنا بهذا الحق العظيم ولا نستهين به المفسرون يذكرون هنا ابيات جميلة نعم يقولون ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو له ابنه تجد هذه الأبيات موجوده في كل التفاسير غالبا في في هذا الموضع فجاء يشكو ابنه وقد أعد في نفسه معاني ابيات لم ينطق بها م. ما زال معاني تدور في نفسه فقط فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشكو ابنه اخبر جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سله عن المعاني التي جاءت في نفسه نعم. فقال اشهد أنك رسول الله حقا والله يا رسول الله ما نطق بها لساني الله. وإنما هي معاني دارت في نفسه نعم ودارت على هيئه خواطر شعريه لكن ما نطقت بها فقال يقول لابنه غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعلم بما اجني عليك وتنهل حتى اذا بلغت السن والغاية التي ندم كنت فيك اؤمله جعلت جزائي غلظه وفظاظه كانك انت المنعم المتفضل فليتك اذ لم ترى حق ابويتي فعلت كالمجار المجاور يفعل ف تاثر النبي صلى الله عليه وسلم جدا بهذا وجاء بالولد وقال له أنت ومالك لابيك لأبيك فالقضيه هنا هذه الوصيه الاخلاقيه تؤسس ماذا كان هذا التأسيس كان في الجاهليه كان في الجاهليه في وقت كانت الخلوب غليظه والناس تعبد الاصنام فتتنزل هذه لتنشئ أمة جديدة على معايير اخلاقيه حساسة عالية فهذا يدل على أن هذا الدين من عند الله حقا وصدقا وان الله أرحم ارحم الراحمين وهو الذي اعطى عباده كل هذا الفضل العظيم نجد بعد ذلك الايات الكريمة توصي بصله الأرحام كما قالت ايات سوره النحل وايتاء ذي القربى هنا نعم واتى ذي القربى حقه نعم والمسكينه وابن السبيل الضعفاء معاني اخلاقيه في مكه ما هل ممكن كنا فضلتك ناخد بس وقفه عند قول العذر واما ترضى عنه ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فكلهم قول ميسر هذا يطول جدا احنا لا ناخد <تصفيق> اشارات <تصفيق> اشارات سريعه في اسئله كثيره ونريد ونريد ان الذي يسمع نعم يرجع الى الى الى القران نفسه ثم يرجع الى التفسير اليسيرة ليجب هذا الجلال ابلا لا تتسع الحلقات لكل الفيض القراني القرآن ما. واسع النطاق ما. ولو شرحنا هذا النموذج فقط لغطى حلقات المطلوبه لكن <تصفيق> نحن يعني إذا لم نستطع ان ان نمسك الشمس بايدينا فلا اقل بان نشير اليها باطراف الاصابع كذلك القران اعظم ولو أنما في الأرض من شجرة اقلام والبحر يمدّه من بعده سبعة ابحر ما نفذت كلمات الله لا نفذت الالفاظ ولا نفذت المعاني الجمه الكثيره التي التي تتعملها النصوص القرانيه إنما نحن نريد ان ناخذ يعني اشاره او تلميحات نعم او يعني تلميحات لكي يرجع اليها الناس وينتبه تنبيهات حتى يصحى الآن الان تفشى عقوق الوالدين تفشى في الشباب للاذى الشديد كم ناس تاتيل تشتكي من الشباب ما أن رغبه ان ينفق عليه ويوفر له كل المطلوبات وكذا وكذا وبعد ذلك يقابل هذا بالكنود والجحود والعقوق والذنب الذي يعجل عقوبته في الدنيا اول ذنب يعجل عقوبته في الدنيا هو حقوق الوالدين لا. لذلك نحن ندعو الجميع الى, إلى, إلى فهم هذا البعد الخطير بر الوالدين جاء الله به في, في معظم الايات عقب الدعوه إلى عبادته ان نشكر لولي والديك إلي, إلي المصير, المصير. في سوره لقمان ان نشكر لولي والديك الي المصير فالقضيه على كل حال واذل القربه حقه اذا هذه صله الارحام لا يكفي الله عز وجل لا يوصي فقط بالوالدين إنما بتضامن الاسره تضامنا اخلاقيا هنا الان في المدينة ان شاء الله يتكلم القران عن وضع هذه الأشياء موضع التنفيذ العملي في الإسلامية لكن هنا كلها وصايا اخلاقيه تعتمد على الضمير الذي يربيه الله سبحانه على نفوس الناس نعم. بالقران وبالعقيده وبالتامل الاخره ونعم والجزاء الاخروي وهكذا فيقول فاتي ذي القربى حقه والمسكينه وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا هنا ايضا اخلاق عظمى ان الانسان يقتصد يكون معتدلا والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتر من اكبر داء في الامم هو الاسراف سميه الاسراف التبذير ال ال الطرف الطرف يقتل الامم يقتل ولذلك يقول الله تعالى واهلكنا المسرفين تم امه اولكت بسبب الإسراف والطرف والتبذير هنا ولا تبذر تبذيرا وصية اخلاقيه كبرى تصلح للفرد في ذاته وتصلح للجماعه الصغيرة وتصلح للجماعه الكبيرة وتصلح للمجتمعات الكبرى تصبح البشرية الآن الان الكلاب في أمريكا أو في الدول الغربية ينفق على الكلاب ما يكفي للارفاق على افريقيا التي سرقوها يوما ما الأدوات التجميل الكمالية المطلقه التي تجميل الرموش وكذا وأشياء ينفق عليها عده مليارات تكفي لاطعام ملايين ملايين البشر من الجوعه هنا التبذير ما هو التبذير هو الاسراف في الانفاق في غير طاعة الله فاذا الانسان انفق ماله كله في طاعه الله هذا ليس اسرافا ولا تبذيرا وإنما هي طاعه ويقبل ولكن الانسان عليه أن يدخر لنفسه شيئا له ولاولاده هذه واحده ايضا لو انفق درهما واحدا في معصية الله او في غير طريق الله يكون تبذيرا فالتبذير ليس بالحجم بالحجم وانما بال... بال... بال... اين تنفق اه اين و... والنيه وما <تصفيق> الى ذلك ولا تبذر تبذيرا ياتي القران بيبلغ ذروه البلاغه حين يبين ان التبذير خلق شيطاني <تصفيق> ليس مجرد في عند الناس اشاعه مثل قال اصرف ما في الجيب يعتكم في الغيب هذا غلط عندنا القران يرسم الطريق الصحيح ولا تجعل يدك مغلوله, مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم, ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام فليعتاد بل في الحديث ما عالم نقتصد نعم. يعني ما ما يحمل هم العيش والعيله للاولاده ما نقتصد والتزم الاقتصاد والاقتصاد غير البخل اطلاقا الـ الـ الـ الاسلام في ينهى عن خلق البخل هذا خلق ذميم مكروه ما خلق السماحة والفيض وكذا مطلوب لا اعتدال بين التبذير والبخل لا فض الله عليك من الاعتدال بين الاعتدال غير العدل الاعتدال هو ان ان يوازن حاله بين الانفاق بين البسط والغلول او الامتناع عن الانفاق فلا بد ان يكون المشجع على هذه الخلقيه فيه سماحه وفيه عطاء وما الى ذلك والله تعالى اعلم دائما ينبغي ان ناخذ الاخلاق القرانيه ماخذا ماخذا تقدير الله هو الذي امر بها وان الله عز وجل لا يامر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن المنكر والفحشاء نعم. ولهذا ما امرنا الله بشيء مطلقا سواء كان عقيده أو أخلاق أو عبادات أو معاملات إلا لخيرنا في الدنيا والآخرة نعم. وما نهانا عن شيء في موضوع التذين احنا في رمضان الان وهناك ظاهرة خطيره جدا استراف في الطعام والشراب والأكل والشرب في رمضان لادره رمضان اصبح شهر الاكل وليس شهر لا الثم. لكن هناك جانب جيد في الانفاق في رمضان وهو ان كثير من الناس تنفق, تنفق الناس. وتخرج للفقراء والمساكين سيطل. هذا عمل طيب نعم لكن كثرة الطعام والشراب التي لا تلزم يكون موضوع على على المائده اكثر من عشرة اصناف والانسان لا يستطيع ياكل الا صنفين هذا اسراف وتبذير لكن ياكل من الطيبات لا باس ولكن ينفق ايضا نعم. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان اذا جاء جبريل فدرسه القران جبريل عليه السلام درسه القران كان كان يخرج الى الناس وهو اجود من ال... بالخير من الريح المرسلة الله اكبر عليه الصلاه والسلام احنا قلنا الانفاق في طاعه الله وفي نفع الناس ليس نعم. من التبذير نعم الا اذا استنفد ماله فخطا هذا خطا لابد نعم. ان يبقي لنا... لعياله ولنفسه شيئا ثم ينفق ويكسب من هذا فرمضان ينبغي فيه كثره الانفاق رمضان او غير رمضان لكن رمضان بالذات كثره الانفاق ومساعده الفقراء والمحتاجين ولكن المنهي كثره ابتزال الطعام والالقاء الطعام ورمي الطعام بعد ما يستطيع ان ياكل وبعد ان ياتي عليه اليوم الثاني فيلقيه او هذا أم. هذا هي اخطاء ينبغي أن ننتبه لها نعم. وان نفهم أن هذا خلق شيطاني ولذلك الايه ان المبررين كانوا اخوانا للشياطين إخوان وكان الشيطان لربه كفورا كفور النعمه ليس كفر المله هذه هذه امر اخر إنما لكن كفر بالنعمه انما هو كفر بالنعمه الشيطان يبذر النعمه فكل ش... كل انسان يتلاعب بنعمه الله ويخرجها في غير مخارجها ما الذي يدخن للاذى الشديد وينفق فيه ولو درهم واحد نعم. الذي ياكل طعام ثم يلقي به في ال... في ال... في القمامات وغير ذلك هذه الوان محرمه جدا وهذه تشبه الشياطين لان الشيطان كان لربه كفورا لنعمته كفورا جاحدا يتلاعب بها والله اعلم بالصواب والى المرجوع والمآب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونحن كذلك في نهايه هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك لا لنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لاستاذنا وشيخنا فضيله الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد وقد عشنا معه اليوم حول ان ايات من سوره الاسراء من قول الله عز وجل وقدر ربك الا تعبدوا الا اياه في اطار حديث القرآن عن الاخلاق حتى نلتقي بكم في لقاء اخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته